ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا وجعل اهلها شيعا يستضعف قوم منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد أن نجعل الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة وونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهمار وجنوده ما منهم كانوا يحذرون.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 وقالت لي اختي قصي هذا به عن ذنوبهم وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع من قبل فقالت هل ادلكم فَقَالَتْ هَلْ ادُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أكثرهم لا يعلمون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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي مِنْ عدوه فوَكَذَهُ موسى فوَكَذَهُ موسى فَقَضَ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلُّ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 قال يا موسى elätä pottulainunikamä, تقتلني كما قتلت elätä kunen, elätä تريد elätä kunen, تكون جبارا في kunen, وما تريد elätä تكون من kunen, وجاء رجل من المدينة يسعى قال يا موسى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 ووجد من دونه امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نكون وكيل فلما rukoamme, موسى الأجل وسار بأهله seläämme, seläämme, seläämme, seläämme, seläämme, seläämme, seläämme, seläämme, seläämme, seläämme, seläämme,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 أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان والأس وَلَّا مُذِبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبُلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الوهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين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 ويكون له عاقبة الدار إنه لا يفرح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان, لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعليه لعلي أطلع إلى إلهي موسى وإني مِنَ من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن أنظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم الخيامة لا ينصرون في هذه الدنيا لعنة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً اللَّهُ يَتَذَكَّرُونَ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن ما أنشأنا قرونا فتقوى ولعليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتنو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وناكر رحمة من ربك لتنذر قوما, لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَتْفَوُّ بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرٌ لِتَعْظَاهَ رَأَى وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّنَا كَافِرُونَ قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهذا منهم أتبعه أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجب لكم فعلم أنما يتبعون أهوائهم وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله لهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به الحق من ربنا إنه الحق من ربنا اننا من أولئك يؤتون أجراهم رواتين بما صبروا ويدرؤون ويدرؤون بالحسن السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ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 وقالوا إن تبع الهدا معترخف من أرضنا أو نمكّلهم حرا من آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا رزقا من لا ولكن أثراهم لا يعلمون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 فمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائنا الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غرينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهنا ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يوم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 قل أرأيتم إجعل الله عليكم الليل سرمادا إلى يوم القيامة من إله غير الله مَنْ إله غير الله يأتيكم بضياء أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَر رَمَدَنَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إلَاهُ غَيْرُ اللَّهِ مَنْ إلَاهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُونُ فِيهِ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ وَبِرَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ وَنَهَا عَنْهَا غَيْرَ تَسْكُونُ فِيهِ ولتبتغوا من فَضْلِهِ ولثبته من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا فقلنا هات البرهانكم فعلموا أن الحق لله أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترعون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم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 وَبِتَغْفِرْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قال إنما أنسيته على علم عندي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 ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له ميأفه فما كان مِن ميأفه ينصر له من دون الله وما كان من المتصرين وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَتَانَهُ بِالْأَمْسِ يَخُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرْ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بنا وَإِلَّكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ إِلَكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَجَعَلْهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعلمون إن الذي فرض عليك القرآن 124. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين 125. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن للكافرين